في رحى الحروب والصراعات تمتد أيد الظالمين لتشتت البراءة وتعدم الطفولة وتطفئ الأمل في عيني طفل صغير فما ذنب الأبرياء؟ ما ذنب الأبرياء؟ Télek lényedé Csak az életé Má nem búl ábriyá Má nem búhá aztúfó ta'ini waladi wa habibi ya'zabika Because the do Azt a fintre? ذت كبدي يا دموع روي أرضي وندبي بلذت كبدي هدموا بيتي طردوا ولدي ما أقبل حا العدوان هدم صغيري ووحيدي لي ولاتي سيلا وهوا ليصير شريدا محروما من عطف ودف الأحضان ولدي يا من عمرك خمس قد أمسى أتيك بشوق وحنان لكني وسلاحي بيدي أتيك بشوق وحنان يا ولدي وحنان حزن قلبي وضميري كان شبلا كان وردا رجسيا يملأ الكون حناً من عبير يا رموع العين سيلي وصغيري. حزن قلبي هو ضميري كان شبل كان وردا نرجسيا يملأ الكون حنانا من عابي. Köszönöm